Nibqan khidmak ehtif bismak As-sa laamu ala al-hasaad As-sa laamu ala al-hasaad As-sa laamu ala al يا ابن الزحرة وماليت خاذة كامل وليت باعي تكامل مثيق نيين وماليت ساءل وإمامة وإمامة جي من بعيد من بالخيال ارسمنا صورة لحظرتك للمنارة والضريح وقفتك بشوق نركض نعطيني الباب الصحة بشوق نركض نعطيني الباب, نعطين الباب الصحة ما نتغير صار خوتك با السلام على الحسن السلام على الحسن خد دمك وبدن من عوفك ونسجل بيد ما نحرق فك باسط باسم القدرة شفوفك وكل سكة عني لكوني ضيوفك هذا اليوم نبجي على الاعتاب من سلم عليك يلفين الجواب نصيح يا من انت للرحمن باب ضعون نشوق بلا صبور يمك لفن ضعوا نشوق بلا صبور يمك لفن احنا حبابك صيحنا يا بابك السلام عليك السلام على الحسن يا ملك هل كون يبزؤدك يا أفكار يتحد حدودك يلمس موهي الله اللي يجنودك وقعنا بإخلاصي حودك وإمام لكند خلصيدي بالطلل شوفو ع الضريح بحزن وبحسر نطوف نريد كل الدنيا هل منظر تشوق ع توقيع بع كل زمن ع الصدر توقيع بع كل زمن عهدي البيع بو توقيع Al-Hasab Al-Salam Al-Hasab al سيدي نصبح السور المرقدك نعلي لارواح شمعب مشهدك وخدمنا صبح سيدي لليقصدك فدوه لترابك يا قران السنه فدوه لترابك يا قران السنه انت الغايه واعظم آية السلام على الحسن لو نتسمم لو نقيت من مدعوفك ويلعافك يا إخسى لو تجريت ما نم لأي المنحار حد السيافة تسجل شبه وإماما وإماما وإماما سيدي للموت نبقى شيعتك نرفع اليوم القيامة رايتك ثاية العز والكرامة قبتك وحنا بحماها نظل سر وعلن وحنا بحماها نظل سر وعلن مين هو يهيزن ta'izna assalamu ala alhasan assalamu ala alhasan وتستقبل نبا بالجنة وإماما وإماما يا من محبتك ضمان بكل زمان بالحشر توقف معانا بكل مجا وانت تاخذ نبديا نكل الجنان رغم أرباب المخازي والضغط طرقم ارباب المخادي والضغان اي انت جهلي واحنا اللي بيه على الحسان السلامو على الحسن ndiqlaas ihaudah ndiqlaas ihaudah ndiqlaas ihaudah